ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفطهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يتمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأثمان مدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجذون ما كانوا يعملون ومن خلقنا أمّة يهدون بالحق و به يعدلون والذين كذبوا بآياتنا تنسرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنّة إن هو إلا نذير مبين أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من ويكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرتاها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها فَقُلَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ إلَّا بَعْتَهُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيْنٌ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِلْمُ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ